وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مك ونزلناه تنزيلا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 ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا قلوا دعوا الله أو دعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجعلوا بصلاتك ولا تخاف بها وبتغبي بين ذلك سبيلا وقول الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريكا في الملك ولم يكن له ولي من جز وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ وَجَآ